إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المادة الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء مزينة بالنجوم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 والصلاة والسلام على الرسول الأمين الذي أرسله ربنا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى الله به من الضلالة وأنار به من العمى وهدى به من الشرك وأنار به سبيل المؤمنين إلى يوم القيامة فسنته باقية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 ولكنه يعود في في مساء وليل متعب الجسم مرهق البدن يخلد إلى الراحة وياوي إلى الفراش وهكذا تسير حياته وفي خضم هذه الحياة مع مشاكلها الكثيرة ومغياتها وفتنها وملاهيها وصوارفها يحتاج المؤمن إلى أن يتذكر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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار وقبل ذلك أكثر من حسن الخاتمة فبها دخول الجنة أو النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولذلك ما خاف الصالحون وخشي المتقون مثل ما خشيوا مثل ما يخشى كل منهم سلب الإيمان عند الممات فإن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكن عند الموت وعند الدحشة والصدمة يفوز به إبليس كما قال عبد الحق الإشبيلي الذي كتب عن سؤل خاتمة كتابا منفصلا فقال فيه رحمه الله إن بعض الناس قد يكونوا على خير ولكن هولى المطلع وصطمة الموت ودحشة الفراب تصيبه بذهول فيفوز منه الشيطان بأن يموت على غير لا إله إلا الله وبعضهم يموت وهو يدمزن بالأغاني هذا مبلغه من العلم ولقد سمعنا عن بعض الذين كانوا يركبون السيارات الفارهة وهم يديرون الجهاز الجميل بالأكيزة الصا أو الأكيز والأكيزة يديرونها بالأغاني الصاقطة والماجنة وإذا في السيارة حذف وإذا في هذه المركب الفخم نهايته يموت ولكن آخر ما سمع أغاني تتردد في قلبه وفي أذنه حتى إذا كان في آخر رمق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 لأنك حي ولكنك رأيت أقواما يموتون يتقلبون على سرير السقم ويتألمون على سرير على سرير الاحتضار فقدوا كل شيء وأنت تراهم تشعر بأنك متعب وبأن عليك شيء ثقيل وربما لا تنام الليلة لمجرد أن رأيت محتضرا فكيف بك إذا نزل بك الموت وكيف بالميت نفسه عند النزع إذا كان الذي يراه يتعب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 بمعنى أن بين الأعمال وبين العلامات فبعض الناس قد تتحقق فيه علامة من علامات حسد الخاتمة ولكن ليس له عمل فمثلا من علامات حسد الخاتمة الموت في نهار الجمعة أو ليلتها أي الخميس مساء أو الجمعة صباحا حتى العصر من مات في هذه الساعة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 أن عنه بيجيره الشافية فلا يحتاج إلى دوائم ولا مشرب ولا إلى طبيب أسأل الله أن يعافية إنه على ذلك قديم أبو عامر المؤذن أتى المسجد وأراد أن يصلي وهو مريض يتهوى بين الناس وأخيمة الصلاة وصلي وركعوا ركعة أولى ولما قام للركعة الثانية كان أبو عامر قد مات في سجوده وكانت آخر سجدة في حياته أن يأتي وهو مريض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 ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقودة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين, من وفي سبعين إنسانا من أقاربه إنسانا وفظه صلى الله عليه وسلم في سبعين إنسانا من أقاربه ولذلك الشهيد لا يسأل في قبره وكذلك الموت بداء السل وقد تستغربون أخرج المنذري أخرج المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم السل شهادة من مات بداء السل مات على حسد خاتمه يا سبحان الله من مات بالطاعون مات على حسد خاتمه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري إن الطاعون أرسله الله أول أمره عذاب ثم جعله على المؤمنين رحمة قال معاذ بن جبل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 ثانيا قال عبد الحق الإشبيلي إن من أكبر أسباب سوء الخاتمة التشبث بالبدعة لأن صاحب البدعة لا يهتدي فيموت على بدعته لأنه يظن نفسه على خير أو أنه يفعل طاعة وطاعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أصحابه ويريد يريد أن يظهر بها يفعل هذه الطاعة يظنها طاعة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 يندم يتعلم عند المعصية يتحسر في أسف في قلب يريد أن يتوب هذا إن لم يدرك نفسه بالتوبة يموت على سوء خاتمة ولكن صلاح السريرة وصلاح الطوية والباطن واستقامته وطهارته ونظافته أكبر ما يعين على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بعكس ذلك كركره. كركرة مولى من موال الرسول صلى الله عليه وسلم وخادم من خدامه يوم خيبر قتل في المعركة فقال الصحابة الله أكبر كركرة شهيد قال إنه في النار إنه في النار قال ولما يا رسول الله قال في عباءة غلها أو شملة غلها أراها تشتعل عليه في قبره نارا، فذهبوا إلى رحاله فوجدوه قد غل شمله عباية شاله عباية بدون من الغنائم دون أن تقسم لو انتظر بيجوا عشرة، لكن السؤال الخاتمة مد يده وسرقها غلها غلول ومسخبتها في في خراج الفرس وما طوال بعد ذلك المعركة انتهت أتاه سهم غريب لا يعرف أطلقه فقتله فقالوا شهيد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 ثم جعل مؤخرة السيف عن الأرض واتكع عليه حتى أنفده من ظهره فنقي الله منتحرا في النار وقد قان قبل قليل مجاهدا في سبيل الله يجاهد الكفار سوء غير أمر غير مضمون لم يحدث ابن القيم في الجواب وعبد الحق الإشبيلي في سوء الخاتمة عن صالح المؤذن الذي كان يؤذن أربعين سنة أربعين سنة يؤذن وارتقى المنارة ليؤذن فرأى بجوار الدار ذميا بيت مجاور للمسجد فيه ذميين فرأى امرأة بثوبها وبشعرها المزدل فوقعت في نفسه والشهوة إذا تمكنت أعوذ بالله كالسكر كما قال ابن قيم قوم لوط كانوا سكارا سكارا بهذا الفعل المشين لعمرك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 أتت لي شكاوى كثيرة جدا من الموبايل. مرة قالت بسمع الراجع. بيقول لها أنا لما نكون معاهي بس تقول معلق بين السماء والباطة. يعلقك البلا يا أخي. كيتعلق مع الحرام ما كيتعلق مع المسكين دي. وهاي لا قالت وقالي ما قال لك إنه طائر بين السحاب. شوف الرمسيات التقيير دي. ده كله من المسلسلات. الله يقطع البلا يا أخي. المسلسلات والفضائيات والكلام الفارغ والديجيتال هذا شو قال لها كأنه طاير بين السماء وقال لما نكون معاك ولا كأنه مع مرة تقلق الراجل يجنب دي, دي والمرة سمع الكلام ده كله شوف على الله الباطل ده والضلال المبين بين المجتمع ده شوفوا الباطل المنتشر ده ما يقدر وممكن يكون تقي يصلي في الجامع يسمع الكلام ده غرط يرجع ثاني ثاني يمسك الموبايل وإلى غير ذلك قص على ذلك عياذا بالله لذلك نزل قطع الأذان جرى خبت الباب خافت منه قالت ما لك مني ماذا تريد مني قال أريدك وأنت أريدك قالت كيف الوصول إلي وأنت مسلم وأنا نصرانية قال أتنصر تنصر وأبوه ما قاعد دخلته بكتال لكن أمكنت نصرت لتمال جسدي وترجع إلى دينك قدمت له خنزيرا فأكل وخمرت فالشري وسكر وبسكرته سكرته أبو البيت السماء طلع البيت طلع فوق البيت قفلت الأوضى وخشت النصرانية المجرمة طلع فوق الأوضى وقع برغبته مات أبوها جاء ورثوا الخبر جره من بيته وأخ وألقاه في الشارع وأغلق الدار تسامع المسلمون بخبره إنه دخل البيت لشان كده ما رغمنا البيت قالوا كده كده كده الخبر انتشر أبل المسلمون دفنه لأنه مات نصرانيا. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في ذلك فلا المرأة المعشوقة وصل ولا دينه حصل لا وصل المرأة ولا دين بتاعه خلوه ولما نتن أخذوه وألقوه في القمامه جرجر موفي جرجر ورموا في, في كوشة بعد ما كان مؤذن هذا القلب خطر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 التي يرتكبها الإنسان لا تبعده عن الله كثيرا، إنما ترجعه إلى الله بتوبة أكثر نشاطا، وأكثر حماسة وأكثر حماسة، وأعمق إيمانا، وأعظم تفكرا وتذكره. أسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات آجالنا، وأن يختم لنا بالخير أعمالنا. نسأله تعالى أن يحبب لنا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.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 يا رب العالمين اللهم لا تمتنا الا وانت راض عننا. يا رب العالمين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بمعاصينا اللهم ان المعاصي التي تمكنت في قلوبنا وان الذنوب التي استقرت في افئدتنا ليس جراهه عليك ولا استمراء يا ربنا اللهم عافنا وطهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من الادناس والاثان والذنوب والارجاس والبدع والموبقات والمعاصي وكل ما يسخطك يا رب العالمين. اللهم عافنا وعفو عننا اللهم عافنا وعفو عننا يا رب العالمين اللهم ارحمنا ورحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم ولد عمنا محجوب اللهم عامله بما أن أهله يا رب العالمين اللهم أنت الذي اتليته بالمرض يا رب العالمين اللهم عامله